Felieuwen En in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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة